م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل س م ا ء ذ ا ت ا ل ب ر و و ج ا ل ي و م الموعود وشاهد و م ش ه و د قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د النار ذات الوقود إ ذ هم عليها ق ع و د وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ش ه و د وما نقموا منهم, وما نقموا منهم ي ؤ م ن و ان بالله العزيز الحميد الذي السماوات والأرض والله له ملك على كل شيء شهيد شيء إ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات تجريم ت ح ت ه ا ل أ ن ه ا ر ذ ل ك ا ل ف و ز ا ل ك ب ي ر إن بطش ر ب ك لشديد إنه ه و يبدي و ي ع ي د وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أ ت ا ك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في ت ك ذ ي ب والله من ورائهم م ح ي ط بل هو ق ر آ ن مجيد في لوح محفوظ